أحمده تعالى على مزيد خيره وتتابع آلائه وكثرة افضاله سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبوة وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ايها الإخوة الكرام ففي رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمه نتقي ليلة الجمعة نقلب صفحات من شمائل وحقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنزداد خيرا على خير ونجمع مع البركة بركة فجوار البيت وانتظار الصلاة إلى الصلاة واغتنام بركة هذه الليلة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الخيرات التي لا تكاد تجتمع إلا لمن كتب الله تعالى له ذلك الفضل والخير والتوفيق والله عز وجل كريم يؤتي الفضل من يشاء أيها الكرام ما زال مجلسنا هذا في مدارسة ما خطه الإمام القاضي عيام اليحص برحمة الله عليه في كتابه العظيم الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومجلسنا هذا هو الحادي عشر ونحن اليوم في الحادي والعشرين من شهر صفر لعام 1437 للهجرة في هذا المجلس نتم ما, ما, ما كنا قد بدأناه في مجالس سابقة ولا يزال الحديث متصلا في مساقه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في القسم الأول من الكتاب في أول أبوابه وهو الذي جعله مخصوصا بذكر شواهد القرآن التي دلت على عظيم قدر رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى وقد أبدع الإمام رحمه الله في التقاط تلك المواضع من القرآن وضم النظير منها إلى نظيره والشبيه منها إلى شبيهه ليجعل من ذلك فصولا متوائمه متناسقة تدل بمجموعها على الغرض الذي أراد إثباته من السياق رحمه الله وقد وقف بنا الحديث في الفصل الخامس في قسم الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ليحقق مكانته عنده وهو فصل يغاير الذي قبله الذي أقسم الله تعالى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أما هذا الفصل فهو قسم الله تعالى بما شاء من خلقه لنبيه صلى الله عليه وسلم إثباتا وتحقيقا لعظيم مكانته وقدره عند ربه جل في علاه وقد ابتدأ المصنف رحمه الله فصله هذا بسورة الضحى وثنى فيها بعد ذلك بسورة النجم وثلث رحمه الله تعالى بالقسم الواقع في أواخر سورة التكوير فلا أقسم بالخنس وختم الفصل رحمه الله بمطلع سوره القلم والمواضع الأربعة التي ساقها في هذا الفصل أراد بها رحمه الله أنها آيات أقسم الله تعالى فيها بشيء من خلقه لامر عظيم وكان المقسم عليه في المواضع الاربعه هو تحقيق عظيم المكانة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما أحله الله تعالى به من المكانة الرفيعة والمنزلة العظيمة وذلكم ذلكم الحديث يساق مساق الشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ نقف على مثل هذه المواضع من القرآن ونكشف ما فيها من المعاني العظام وايضا ما فيها من درر البيان الذي جاء في كتاب الله الكريم فإننا أولا نتعرف على مواضع الشرف لرسولنا صلى الله عليه وسلم لترتفع رؤوس الأمة افتخارا بنبيها العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به وخصنا به وجعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام وثانيا فإن ذلك الشرف يستتبع شرفا لأمته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام فشرفه شرف لأمته وعظيم مكانته عظمة لأمته ومن هنا ارتفع شأن الأمة المحمدية المباركة بين الأمم وكانت عند الله سبحانه وتعالى حضية ولها من المكانة والسبق في الآخرة ما دلت عليه جملة النصوص في مثل قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الآخرون أي في الدنيا زمانا في عمر التاريخ وجودا في هذا الكون فنحن آخر أمة لكننا السابقون يوم القيامة نعم السابقون بما خصنا الله تعالى به بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوم القيامة إذ يستفتح نبينا عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة فيقال له من؟ فيقول أنا محمد فيقول له الملك لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك فيدخل عليه الصلاة والسلام يقود الأمة التي تسبق الأمم في دخول الجنان أقول فهذا الذي نتناوله في مجالسنا في معرفة عظيم قدر نبينا عند ربنا إنما هو لنتعرف على مواضع الشرف التي بواها الله تعالى إياها ولنتعرف أيضا على شرف نناله بشرف نبينا عليه الصلاة والسلام وثالثا فإن ذلك يسوقنا إلى أداء حق عظيم وواجب كبير يتعلق برقابنا ويناط بنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك هو تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام وإحلاله المحل اللائق به في القلوب حبا وتعظيما وإيمانا وتصديقا وصولا إلى الغرض الأكبر صدق الطاعة والاتباع والاستمساك التام بالسنن حذو القذة بالقذة فالتعظيم مطلب شرعي والله قد قال في مقاصد البعثة النبوية لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فتعزير رسول الله عليه الصلاة والسلام أي تعظيمه واحترامه وتوقيره وإجلاله مطلب بل هو غرض وقصد من مقاصد البعثة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فصار هذا مطلبا نسعى إلى الحصول عليه وإلى تحقيقه في القلوب يا كرام ألا فاعلموا إذا رمنا تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام في القلوب كما أراد الله فاعلموا أن أقصر الطرق وأعظمها لتحقيق ذلك المرام هو أن نعرف كيف عظم الله رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا اكتشفت ووجدت وعلمت أن هذا مكان عظيم عظمه الله تعالى به وهو الخالق رب السماوات والأرض إله الأولين والآخرين إذا كان الله قد عظمه وبوأه هذه المكانة فكيف الظن بما يجب له على أمته يعني علي وعليك وما الواجب تعظيمه وكيف السبيل إلى أن نعرف حقه اللائق به عليه الصلاة والسلام جاءت آيات الله في الكتاب الكريم لتعلمنا معشر المؤمنين من هو؟ رسول الله عند الله من هو نبي الله عند الله من هو محمد صلى الله عليه وسلم عند الذي بعثه بالهدى ودين الحق وأرسله ليظهره على الدين كله من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن ألا فلع فاعلم أن القرآن كلام الله والله ماذا قال عن نبيه بكلامه سبحانه في كتابه العظيم ذلكم هو استكشاف هذه المواضع وتقريب الصفحات والتقاط هذه الأماكن من القرآن كما صنع القاضي عياض رحمه الله في الموضع الأول في هذا الفصل في سورة الضحى التي قرأ بها إمامنا في صلاة المغرب وفقه الله فإن سورة الضحى التي مر بنا الحديث عن مطلعها ومبدأ آياتها في مجلس ليلة الجمعة الماضية جاء فيها الحديث جليا واضحا كيف أن الله جل جلاله يظهر لنبيه عليه الصلاة والسلام من عظيم المكانة والملاطفة والود له في الكلام والإحسان له في المعاملة يقسم له ربه ليقول له ما ودعك ربك وما قلى ثم يزيد في إحسانه وإكرامه فيقول له وللآخرة خير لك من الأولى ويستمر ذلك الاحسان الإلهي والكرم الرباني والحفاوة العظيمة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له ربه على سبيل التحقيق والتأكيد والقسم ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم يستمر السياق كما مر بكم في ذلك المجلس إلى الحديث عن امتنان نعمة الله عز وجل وإحاطة نبيه عليه الصلاة والسلام بالعناية والحفاوة والكرم والرعاية قبل أن يبعث قبل أن يصطفى قبل أن يختار للرسالة لأن المعنى إذا كان ربك قد أعلى شأنك وأحاطته رعايتك وأكملت بك العناية الإلهية قبل أن تكون نبيا فيظن أن ذلك بعد النبوة يضمحل ويتلاشى ليقول الافاكون قد ودعه ربه وقد قلاه وأبغضه لما فتر الوحي وتاخر فكان ذلك على سبيل إثبات عظيم المكانة له عليه الصلاة والسلام وجاء ذلك في كتاب الله الكريم على سبيل القسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تقدم أيها الكرام أن السورة من عظيم ما جاء في كتاب الله ملاطفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واظهار عظيم مكانته عند ربه هي درة وكانت في عظيم المواساة لقلبه العظيم صلى الله عليه وسلم ومراعاة الملك العظيم لهذا القلب العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى وقف بنا الحديث عند نصف سورة في قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وكان قد قال القاضي عياض رحمه الله تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه أتينا على الوجوه الأربعة الأول ووقف بنا الحديث عند الخامس منها نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ليحصو رحمه الله تعالى الخامس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 ولا ودعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واصطفائه يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما جاء في السورة من الآيات عقب قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهي الثلاث الآيات التي جاءت فيها المنن الإلهية لرسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنا فهذه ثلاث نعم امتن الله تعالى بها على نبيه عليه الصلاة والسلام والمعنى يا أحبة أن مطلع السورة الذي أقسم الله تعالى فيه على نفي ما زعمته قريش إذاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قالت ودعه ربه او قلاه أو هجره شيطانه وأمثال ذلك من العبارات التي مرت بكم في الروايات فلما جاء ذلك النفي ما ودعك ربك وما قلى جاءت هذه المنن مزيد إثبات على أن الله حظي بنبيه معتن به مكمل رعايته عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يا محمد ألم يجدك ربك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى كيف تصبح هذه المنن من الله على رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم كيف تصبح وجها من وجوه العظمة الحديث الآن عن تعظيم الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهمنا ما ودعك ربك وما قال تعظيما وفهمنا وللآخرة خير لك من الأولى تعظيما وفهمنا ولسوف يعطيك ربك فترضى أيضا تعظيما فما وجه التعظيم في قوله في هذه المنن ألم يجدك كذا وكذا وكذا وجه المنة رعاكم الله أن الله يخبره أنك يا محمد قد كنت قبل أن تكون نبيا كنت يتيما فآواك كنت ضالا فهداك كنت عائلا فأغناك هذه المنة تشعر أن الذي امتن عليك وأكرمك واحاطتك عنايته وأدركتك رعايته ووصلت إليك هدايته وأنت قبل أن تكون نبيا فلا أحرى بك أن تكون في ذلك كله أعظم بعد النبوة فصار هذا وجها من وجوه التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي آواه ربه وهداه ربه وأغناه وكفاه ربه يحقق له ذلك كله بأضعاف أضعاف بعد أن أصبح نبيا فتحقق إذن أنه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام أعظم واحرى وأكثر إدراكا من رعاية الله وهداية الله وكفاية الله منها قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم هذا الامتنان جاء على سبيل إيجاد وجوه التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هنا جعلها القاضي عياض رحمه الله تعالى جعلها وجها من وجوه التعظيم في السورة فخصها بهذا العنصر ليثبت أن هذه المنان جاءت على هذا المعنى الكبير بقي التأمل في سياق الآيات وألفاظها يقول الله تعالى له ألم يجدك يتيما فآوى ومعلوم يتم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبوه عبد الله بن عبد المطلب مات وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام وقيل في أوائل ولادته وأيا كان فما أدرك من أبوة أبيه شيئا صلى الله عليه وسلم وأما أمه فايضا لم يستمتع بها في صباه عليه الصلاة والسلام فإنها الأخرى لم تحط وليدها بحنان الأمومة كما تفعل الأمهات ولم يدرك عليه الصلاة والسلام من عطف الامومه أيضا شيئا كثيرا لأن السنوات الأربع الأولى من حياته إنما قضاها مسترضعا في بني سعد فما أدرك من أمومة أمه في العام إلا اياما معدودات ثم تموت أمه ويلتحق بكفالة جده فيمكث عنده أيضا سنوات أو سنتين يسيرتين ويمكث في كفالة جده عبد المطلب وهو سيد قريش ورأسها المقدم وإمامها الذي لا يقدم عليه أحد وكان عبد المطلب سيدا مهابا عظيما راسا في قريش هو صاحب الأمر وإليه السؤدد واليه الشرف واليه السيادة في قريش فكان التهابه ورسول الله عليه الصلاة والسلام حفيده اليتيم في عكفي كفالته وفي رعايته فيأتي إليه صبيا عليه الصلاة والسلام قد فقد أبويه فيأتي في كفالة جده فيحوطه بعنايته ويظلله بشرف سيادته وما تمر السنوات قليلا إلا ويموت جده فينتقل إلى كفالة عمه أبي طالب وأبو طالب مكث يرعى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أكرمه الله بالوحي وشرفه بالرسالة يعني ظل في جوار عمه تربى في بيته كابن من أبنائه ونشأ معه بين بنيه وبناته ولما كبر عليه الصلاة والسلام واشتد عوده واستقل في الحياة تزوج بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وعمل في الرعي وعمل في التجارة كل ذلك وعمه يرعاه فلما أكرمه الله بالنبوة وعادته قريش ورمته عن قوس واحدة ما كان يدافع عنه إلا عمه أبو طالب على كفره على شركه على عدم إيمانه وتصديقه بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الإجمال يا كرام هو جزء من معنى قوله تعالى ألم يجدك يتيما فاوى فآواه الله تعالى في مراحل يتمه كلها في فقد أبيه ثم فقد أمه ثم فقد جده ثم الصيروره إلى كفالة عمه الذي ظل يدافع وينافح ويذود عن ابن أخيه مع عدم موافقته إياه في المعتقد وعلى عدم تصديقه له في الرسالة فأي شيء هذا والله لا شيء إلا أن الله تكفل به لا شيء إلا أن الله سخر له الأسباب وساق له أمور الكون حتى يكون نبيا معصوما محاطا مجللا عليه الصلاة والسلام فما أدركته شقاوة اليتم التي تلحق بعض الأيتام ولا أدركته حرمان الحياة التي ربما أفسدت قلوب بعض الأيتام لكنه عليه الصلاة والسلام حظي بذلك كله برعاية إلهية كريمة كانت تهيئة لما يراد له بأبي وامي صلى الله عليه وسلم وكان اعدادا لهذا القلب أن يكون الإنسان البشر الذي يحمل على عاتقيه كاهل الرسالة وأعباءها ويقود هذا النور إلى الأمة إلى قيام الساعة ويخرج الله تعالى به هذا الجمع البشري من الظلمات إلى النور ويجدد من درس من النبوة السابقة وما فتر وما مضى مما سبق من هدى الأنبياء والمرسلين فكان دورا كبيرا عظيما واحتشدت له تلك الإرهاصات وكانت تلك المراحل إعدادا وتهيئة كل هذا يختزل في كلمتين في قوله سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى بلى آواه ربه وكان أعظم إيواء لأنه لم يتكفل به والدان كسائر البشر أنا وأنت رعانا أم وأب فإن لم يكن فخالة أو جدة ونحو ذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يتذوق حنان الأبوة ولا الامومه ولا عطفها ولا رعايتها كان لحكمة عظيمة جليلة ألا وهو أن يتخلص تعلقه وارتباطه بربه عز وجل لم يجد ما وجد الصبيان كلهم بين أبوين تعلق بالأم وتعلق بالاب واتكال في الأمر حتى يكبر الوليد بينهما لكن هذا الحرمان افضى بحكمة إلهية الا يبقى قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منذ اولى لحظات الحياة الا لا يبقي فيه موضع التعلق والاتصال وألا لا يتمحض هنا الفضل إلا لله وألا لا يكون لأحد من البشر منة عليه صلى الله عليه وسلم فتكفل الله به وكانت هذه الرعاية الإلهية تنتقل به من يد إلى يد من أم ومرضعة إلى جد إلى عم ثم استوى ذلك كله حتى كساه الله بشرف الرسالة فقام بأعبائها يا أحبة خلوص الفضل لله في هذا القلب العظيم أوجد تعلقا كبيرا بربه سبحانه وتعالى أو ما ترى أنه قبل النبوة ما كانت تطيب نفسه لما تعبده قومه كلها وما تميل إليه من عبادة الأوثان وتجلال الأصنام ما كان يطيب قلبه لأنه ما فطر على ذلك عليه الصلاة والسلام وكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد كان بالفطرة مرتبطا بربه وكانت أحداث طفولته وصباه تؤيد هذا المعنى وتؤكده في فؤاده عليه الصلاة والسلام فنشأ لا كما ينشا الولدان وعاش صلى الله عليه وسلم لا كما يعيش الأبناء لا يعرف أبا فما رآه لا يعرف أما فما استمتع بحنانها ولا عطفها يا كرام إن أحدنا كم يشعر بفقد الوالدين وهو رجل كبير استقل في الحياة ونشأ لكن يبقى لفقد الوالدين أو أحدهما غصه في القلب وحرقة في الفؤاد ويشعر واحدنا أن ظهرهم كسر وأن الدجه أظلمت في وجهه لو فقد أحد والديه فما ظنكم بيتيم صغير ما يرى أبويه بعينين ولا استمتع بالحنان والعطف كل ذلك والله ما أوجد فراغا في قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام بل أوجد فيه امتلاء بارتباطه بربه وتعلقه به فكان هذا التهيئ الإلهي لهذا النبي الكريم لونا عجيبا يا كرام برسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ عظيم الاتصال بالله فوالله ما عرفت الدنيا يتيما أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ولا عرفت يتيما ساق الله الخير على يديه فأشرقت به الظلمات وانزاحت به الجاهلية ولا تبدد به الظلام مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام بل ما عرفت الدنيا كلها إنسانا أعظم بركة ولا أتم نورا وخيرا على البشرية والكون بأجمعه كمثل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلكم الذي نشأ يتيما فما هيأ له أبوه مجدا ولا أحطته أمه بحنان ولا ربت في قلبه معنى لكن الله تكفل به فآواه ألم يجدك يتيما فآواه كان إيواء الله له عليه الصلاة والسلام يحمل هذا المعنى الكبير يحمل هذا المعنى العظيم فقد شيئا هو في نفوس البشر لبتا أساس هي لبنه أساس وركن يحتاج إليه كل الناس الأبوان الأم والأب لكن الله عز وجل عوضه بذلك إيواء إلهيا وكفالة عظيمة ربانية ساقه فيها من يد إلى يد ومن موضع إلى موضع حتى تبوأ شرف الرسالة عليه الصلاة والسلام وعمه على كفره ما زال محيطا به معتنيا به والله لا تشك لحظة أنها جزء من دلالة قول الله له ألم يجدك يتيما فاوى والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضه فأبشر وقر بذاك منك عيونا يقولها عمه الكافر وهو يعطي ابن أخيه رسول الله عليه الصلاة والسلام كل سبل الدعم والمؤازرة ويقول له انطلق لتبلغ ما أمرك به الله ولا عليك بما يقولونه لك أو يتوعدونه بك فيقول امضي لما أمرت ولا يزال مؤيدا له حتى نالا ذلك الكرم الإلهي بتخفيف العذاب عنه يوم يلقى الله هذا جزء من دلالة قول ربه له ألم يجدك يتيما فآوى أما قوله سبحانه ووجدك ظاللا فهدى فالمقصود بالضلال ها هنا معاني متعددة أفاض فيها أهل التفسير وذكروا فيها وجوها متنوعة من معنى الضلال والمتبادر إلى الذهن أول مرة أن المقصود به ضلال الجاهلية وظلال الكفر والبعد عن الله وعدم توحيده وعدم إفراده جل في علاه بما يستحق من ألوهية وعبودية وربوبية واستقامة على أمره وتوجه القلوب والأبدان إليه بإفراده بالعبادة هذا المعنى كان هو المتبادر إلى الأذهان وهو الذي عاشته العرب قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشأ بينهم وكان على هيئتهم عليه الصلاة والسلام إلا أن الله عصمه فما سجد لصنم قط ولا تلوثت جبهته الشريفة العفيفة صلى الله عليه وسلم بالسجود لغير الله قط لأن الله نزع حظ الشيطان من قلبه منذ أن كان صبيا يسترضع في بني سعد فعاش عليه الصلاة والسلام على الفطرة لكنه ما وجد معالم للدين الحنيف يهتدي بطريقها ليعرف حق الله فيؤدي العبادة كما يريد الله وإنما نشأ على اعتزال وعدم موافقة وعدم رضا بما كانت تعمله قريش فما المقصود بالضلال هنا؟ المقصود به في المعنى المتبادر عدم الهداية إلى نور التوحيد والعقيدة ذلك أن معالم الدين قد اندرست وقد كانت فترة الرسل قد طالت من بعد عيسى عليه السلام فعاثت الجاهلية وعبثت أوحال الشرك والخرافة بعقول العرب فما عرفوا لله حقا آمنوا به لكنهم ما عبدوه أيقنوا وأثبتوا واعترفوا بخلقه لكنهم ما أقروا بالعودة إليه بين يديه ولا بالبعث بعد الموت ولا الحساب فما عبدوا الله ولكن اشرفوا معه غيره سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا أي فهداك الله عز وجل من هذا الضلال وهداك من مما كانت عليه الجاهلية وقيل في المعنى ووجدك بين الظلال وليس معناه إثبات الظلال إليه عليه الصلاة والسلام فإنه يقال للإنسان إذا كان بين قوم أنت كذا يعني أنت بينهم وأنت معهم وأنت من وسطهم وليس في هذا إثبات الظلال إليه لما ثبت من عصمته عليه الصلاة والسلام من ظلال الشرك والجاهلية قبل النبوة وقيل معناه ووجدك ضاللا فهدى أي غافلا عن هذا الوحي وعن هذا المقصود بالبعثة والرسالة فهداك الله تعالى بالوحي فإنه يقال في الغفلة ظلال ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى وما ربك بغافل عما يعملون فالله عز وجل لا ينسى وقال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي أي لا يغفل ربي سبحانه وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون فالضلال هنا بمعنى الغفلة ألم يجدك ظالا أي غافلا وهذا معنى ثابت في عدد من النصوص منه قوله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالمقصود بالضلال هذا المعنى الغفلة وعدم العلم السابق بما سيكون عليه أمره عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى حق وإطلاق لفظ الضلال عليه أيضا حق في مثل قوله لا يضل ربي ولا ينسى فليس تأويلا متكلفا ولا مذموما ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل أصرح من ذلك قوله سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فالغفلة ليست وصفا سيئا ولا قبيحا لكنها إثبات لحال قبل نور الهداية بالوحي فإن كل ما قبل الوحي في البشرية غفلة وكلما قبل النبوة أيضا هو على ذلك عدم علم بالمراد الذي من أجله خلق الله الخلق وبعث به المصطفى عليه الصلاة والسلام وقيل في المعنى ضالا أي في قوم ضلال كما تقدمه مذكور عن بعض السلف كالسدي والفراء وقيل معنى ضالا أي محبا للهداية والوحي وتطلق على المحبة إذا طغت على القلب فإن المحبة تسمى ضلالا لأنها تظل بصاحبها فإذا طغى الحب وتجاوز حده في القلب أضحى ضلالا بمعنى يضل صاحبه عن وصوله إلى مبتغاه وإلى مراده ومنه قول ابناء يعقوب عليه السلام إخوة يوسف عليهم السلام لما جاءوا لأبيهم فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ما ارادوا شتم أبيهم يعقوب عليه السلام وحاشا ولا ارادوا وصمه بالضلال الذي هو ضد الهداية بمعنى الغواية أو بمعنى الانتكاس عن صراط الله المستقيم حاشا الله إنك لفي ضلالك القديم أي ضلال قصدوا حبه ليوسف عليه السلام حبه القديم الذي جعله يبكي من الحزن حتى فقد بصره لما قال لهم إني لأجد ريح يوسف إذ اتوا بالقميص قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم يعني ما زال حبه القديم في قلبك باعثا لك هذا الخاطر ولم ير شيئا لكن الريح التي وجدها في قميص يوسف عليه السلام يؤتها هنا بمعنى المحبة فيكون تأويل الآية وجدك محبا تواقا متطلعا إلى الهداية فهدى وهذا حق أيضا فإنه ما طابت نفسه عليه الصلاة والسلام بعبادة الأوثان ولا بالاستقامة على الأصنام ولا السجود لها ما طابت نفسه قبل النبوة أبدا وكان ينصرف إلى غار حراء فيتحنث أن يتعبد أي عبادة يتعبد؟ ولا صلاة ولا قرآن ولا ذكر مخصوص شرعا لأن الوحي ما نزل بعد إنما كان يتوجه بقلبه ونظره إلى ربه سبحانه وتعالى فهذا المعنى هو أصرح دليل على توقان قلبه وتطلعه عليه الصلاة والسلام إلى هداية ربه وما فطره الله عليه من العصمه عن دنس الشرك والجاهلية وأوحالها فصار هذا التطلع ظاهرا باديا عليه فقال له ربه ممتنا عليه ووجدك ضاللا فهدى وقد قال العربي الأول هذا الضلال وأشاب مني المفرقة والعارضين ولم أكن متحققا عجبا لعزه في اختيار قطيعة بعد الضلال فحبلها قد أخلقا وصف الحب بالضلال وهذا وصف عربي مشهور إذا طغ الحب على القلب وتمادى بصاحبه وصف بالضلال فهذه معاد كما ترى أن قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدا أي وجدك يا محمد على غير الهداية التي أرادها الله فهداك بالوحي وكمل لك الصراط المستقيم ولم يجعله مهتديا فقط بل إماما للمهتدين يدل الأمة إلى الهدى ودين الحق الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به قال سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فاغنى عائلاً أي فقيراً والمقصود أن حياته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة كانت على الفقر فأغناه الله أي غنى؟ الغنى المقصود هنا نوعان أحدهما غنى المال وذلك بأن الله أكسبه بالحلال ما أغناه به عن الفقر والعوز والحاجة إلى أن يمد يده للآخرين فما فعل عليه الصلاة والسلام لأن الله قد أغناه فأغناه بالتجارة بمال خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها ثم بمالها بعد أن تزوجها وأغناه بالرزق الحلال بالمال ورعي الغنم فما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يتسول أو يمد يده سائلا أو يحتاج إلى عطف إنسان وشفقة آخرين وأغناه أيضا بالمعنى المتقدم في قوله فآوى فإن الله أغناه بعناية جده وكفالة عمه فكانوا حوله إذ ذاك يغنونه عن سؤال الناس والاحتياج إلى البشر من حوله عليه الصلاة والسلام والمعنى الآخر وجدك عائلا فاغنى غنى النفس وهي القناعة وتمام الرضا عما كتب الله وما ساق الله من الرزق والله ما تعرف الدنيا قلبا مرئ قناعة أعظم من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ما تطلع إلى الدنيا قط ولا تعلق قلبه بشيء من حطامها قط وهو القائل عليه الصلاة والسلام والله لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما سرني, ما سرني أن يبيت عندي وبقي عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين ما يقبل ولا يرضى ولا يتطلع عليه الصلاة والسلام يؤتى بالمال والغنائم فلا يبرح يفرقها عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا ما تعلق قلبه بحطام الدنيا قط عليه الصلاة والسلام تفتح له مكة والطائف وينصر ويفتح في حنين وثقيف واوطاس ويؤتى بالمال الكثير بين يديه عليه الصلاة والسلام كثرة بحيث يعطي منها بعض الناس مئة مئة من الإبل فمال عظيم كبير وفير والله ما ادخر لنفسه منها شيئا عليه الصلاة والسلام ولا حاز لبيته شيئا منها بل بلغ العطاء كل الناس إلا أقرب الناس إليه وهم الأنصار فوجدوا في نفسهم شيئا من ذلك وكانت فيه القصة المعروفة لما ذكرهم بأن لهم ما هو أعظم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم قالوا بلى يا رسول الله فاكتفوا بمعيته عليه الصلاة والسلام والمقصود أنه أغناه الله عز وجل وملأ قلبه رضا فما عرف عليه الصلاة والسلام بعد النبوة متطلعا وهنا ربه يقول له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فقد أغنى الله عز وجل قلبه قبل النبوة وبعدها ومع ذلك كله ومع تمام قناعته واكتفاء قلبه عليه الصلاة والسلام فإن الله يقول له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى لكنه والله يا إخوة درس لي ولك ولكل مسلم وجد من حظ الدنيا هذه قليلا أو كثيرا إن كان رزقا كتبه الله لك سيسوقه إليك لا محاله وإن كان شيئا منعك الله إياه فلا تلهث ولا تتعب نفسك بالبحث والسعي خلفه فلن تدرك إلا حبة كتبها الله تعالى لك وما عدا ذلك فلا ينبغي تعلق القلوب به من وسع له في رزقه أو من قدر عليه رزقه كل أولئك إنما يتقلبون في عظيم ما كتب الله من أقدار سيقت فيها الأرزاق إلى العباد وهم في بطون أمهاتهم قبل أن يخرجوا إلى الدنيا هذا معنى قوله سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى يقول القاضي عياض رحمه الله ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه إليه أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير يريد أن المفسرين اختلفوا في قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فهدا حذف فيه المفعول فهل المعنى فهداك أو هدى الناس بك المعنيان محتملان فإن قلت فهداك يعني ألم ووجدك ضالا فهداك بعد الضلال الذي وجدك عليه ربك وإن قلت فهدى بك الناس فالمعنى أعظم في الامتنان أن الله لم تبلغ عنايته بك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن يهديك من الضلال بل أن يجعلك سببا لهداية الآخرين فيهتدون بنور النبوة والوحي الذي بعثه الله تعالى به قال رحمه الله ولا مال له فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى ويتيماً فحدب عليه عمه وآواه إليه عمه أبو طالب ومعنى حدب يعني اهتم به وعطف عليه وأشفق عليه وقيل ألم يجدك يتيما فآواه قيل آواه إلى الله وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه قال مجاهد كما في تفسير القرطبي رحمه الله هو من قول العرب درة يتيمة اي لا مثال لها ومجاز الآية ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك فآواك وأحاطك بأصحاب ينصرونك ويتبعونك ويتبعون نور الهدى الذي بعثت به والمعنى في هذا دقيق أيضا وفريد وشاهد اللغة يسمح به وقد وثر عن مجاهد كما سمعت رحمه الله قال وقيل المعنى ألم يجدك فهدا بك ظالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما هذا التوجيه الأخير في الآية هو على تقدير التقديم والتأخير ألم يجدك يتيما فآوى فيجعل يتيما ليس مفعولا ليجدك بل مفعولا لآوى ووجدك ضالا فهدا يجعل ضالا ليس مفعولا لقوله وجدك بل لقوله فهدا فيقول تأويل الآية هكذا ألم يجدك فآوى يتيما ووجدك فهدى ضالا ووجدك فاغنى عائلا وعندئذ تصبح الأوصاف الثلاثة ليست متعلقة ولا متوجهة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا الضلال ولا اليتم ولا الفقر فيكون التقدير تقديما وتأخيرا ألم يجدك يا محمد يعني ألم يبعثك ويختارك لهذه النبوه والرسالة فتحقق بذلك هذه المعاني يتيما فآوى ضاللا فهدى عائلا فأغنى يعني هدى بك ضالا وأعال بك وأغنى بك عائلا وهدى بك ضاللا وآوى بك يتيما هذا توجيه مذكور لكنه ليس هو الراجح على ما تقدم في المعاني قال رحمه الله ذكره بهذه المنا وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واصطفائه صلوات الله وسلامه عليه نعم قال القاضي رحمه الله تعالى السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكره بما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن من شكر النعمة الحديث بها وهذا خاص له عام لأمته السادس يعني من وجوه التعظيم في سورة الضحى لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتقدمت معك الوجوه الخمسة الأولى القسم تصريح الله له ما ودعك ربك وما قل وعده بالإكرام ولسوف يعطيك ربك فترضى أيضا وعده بحاله الأكمل وللآخرة خير لك من الأولى واخيرا فيما مضى سابقا المنن الخمس المنن الثلاث فيما ذكر في قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الوجه السادس من وجوه التعظيم في السورة هذه لرسول الله عليه الصلاة والسلام قوله وأما بنعمة ربك فحدث أين التعظيم؟ هذا الأمر من الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتحدث بنعمة الله كيف يتحدث بنعمة الله؟ يذكر ما أكرمه الله به من النعم ويتحدث بين الخلائق بنعمة الله عليه فيكون تحدثا لسانيا بالكلام وثم تحدث بالنعم يكون بالفعال تحدث الفعل له وجوه منها أن يظل, العبد أن يظل العبد متعبدا لربه شاكرا نعمته التي أنعم بها عليه ومنها أن يرى أثر النعمة على العبد في هيئته في لباسه فإن كانت النعمه علما ظهر أثر العلم عليه ببذره وعطائه وإن كانت النعمه مالا ظهر أثر المال عليه سعة في المباح وتنعما بما أكرمه الله وإن كانت النعمه ذرية تجارة قل ما شئت فيظهر أثر النعمة ويكون هذا من التحدث بها يقول الله له وأما بنعمة ربك فحدث المعنى معلوم لكن كيف يكون هذا الأمر؟ وجها من وجوه التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه متى حدث, متى حدث بنعمة الله عليه ظهرت وجوه العظمة التي أحاطته بعناية ربه به تلك الوجوه المذكورة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى المطلوب إظهارها والتحدث بها وإسماع الكون كله بما حدث له من نعمة الله ولا شك أن هذا من جليل تعظيم الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشيع ذكره وأن يعم خبره عليه الصلاة والسلام فيا مسلم هذا البيت المبارك الذي يشيع فيه ذكر نبي الأمة عليه الصلاة والسلام فيتحدث به الأب المبارك بين أسرته وأولاده وتتحدث به الأم العاقلة الفاضلة بين بنيها وبناتها يتحدث بها الأستاذ الموفق مع طلابه وتلاميذه يتحدث بها الإمام والخطيب مع أهل مسجده يتحدث بها الكل إلى الكل هذا تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورفعة لشأنه وإعلاء لخبره ونشر لسيرته عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يظهر النعمة ويتحدث بها ونحن أحق من يمكن أن يشرف بهذا الحديث بالنعمة التي اسداها الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله أمره بإظهار نعمته عليه وشكره ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن من شكر النعمة الحديث بها قال وهذا خاص له عام لأمته خاص له في الخطاب في الآية عام لأمته في المعنى فنحن جميعا مأمورون أن نتحدث بنعم الله علينا يا قوم التحدث بنعمة الله هو لون من شكر الله على النعمة لكن التحدث بنعمة الله تحدث بنعمة لا تفاخرا ولا مباهاتا واطرا وكبرا على الناس أبدا لا يمكن أن ينقلب التحدث بنعمة الله أن يظهر في مظاهر الترف ولا الخيلاء ولا الفخر ولا البغي على الآخرين فصاحب المال إذا تحدث بنعمة الله عليه لا ينبغي أن يظهر في ذلك كبر ولا غرور ولا استعلاء على الخلق بالمال ويظن أن هذا من التحدث بنعمة الله ليس من التحدث بنعمة الله بالمال أن يظهره مباهاتا وافتخارا فيكسر به قلوب الفقراء ليس من الفخر بالعلم ولا التحدث به أن يتباهى به العالم بعلمه وأن يظهر على الناس جهلهم وأن يظهر علوه واستكباره بالعلم كل ذلك لن يدخل بحال في التحدث بنعمة الله فكل, فكل ذي نعمة متى تحدث بنعمة الله عليه كان معترفا مخبتا منيبا شاكرا لله معترفا بفضل الله تعالى عليه لا كما يفعل المتكبرون المترفون وقد قال قارون إنما اوتيته على علم عندي هكذا يفعل الكبر فيعمي العيون عن ابصار الطريق ويظل القلوب حتى عن الاعتراف بالنعمه لواهبها سبحانه وتعالى هذا يراد به قول المصنف رحمه الله هذا خاص له صلى الله عليه وسلم عام لأمته وقد تحدث بنعمة الله عليه فأظهر نور النبوة بين يديه عليه الصلاة والسلام وكان ينشر هذا النور في كل ما استطاع من مواضع ومواقف وأحوال صلى الله عليه وسلم بلغ الدين وادى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين ولم يلحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه حتى له الخلائق والبشرية ممن آمن به في حجة الوداع وهو يستنطقهم فيقول ألا هل بلغت فيقولون بصوت اسمع الدنيا ورواه التاريخ نعم فيقول اللهم فاشهد يرفع أصبعها في السماء ثم ينكتها إلى الناس يريد أن يشهد الله على اعترافهم وإثباتهم بأنه بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى.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 إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى هذا هو الموضع الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا الفصل وتذكيرا به فقد عنون الفصل رحمه الله بقوله في قسمه تعالى جده له بعظيم حقه وقدره أو ليحقق مكانته عنده فهذا موضع آخر وقد تقدم أن سورة الضحى بالقسمين الذين جاء فيها والضحى والليل إذا سجى كانت تحمل وراء هذين القسمين ألوانا من العظمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مضى إضاحها في مجلس الليلة ومجلس ليلة الجمعة الماضية وهذا موضع آخر في كتاب الله فيه قسم ايضا من الله على عظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا وهو مطلع سورة النجم أقسم الله فقال والنجم إذا هوى ثم هذا القسم بالنجم إذا هوى جاء مستتبعا لجملة من وجوه التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءت في وجوه متعددة ومعان مترادفة متتابعة ففيها كما جاء في سورة الضحى الوان من التعظيم وصور من عظمة المكانة لرسول الله عليه الصلاة والسلام التي أثبتها القرآن إذن هو موضع آخر في القرآن يا قوم يقسم فيه ربنا ليحقق معنا كبيرا هذا القرآن الذي يبقى بين أيدينا لنقرأه صبح مساء إنما يراد منا أن نفقه معناه هي رسائل يخاطبنا الله تعالى بها فأي معنى يمكن أن تفهمه عبد الله؟ إذا كان ربك يعظم نبيه عليه الصلاة والسلام والله لن تفهم إلا أن الله يقول لك يا عبدي يا عبدي هذا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم القدر لدي عظيم المكانة عندي فلو وقف بك الخطاب الإلهي هنا بالله عليك أي معنى ستنصرف به وربك إنما قال لك يا عبدي هذا محمد عندي هو كذا وكذا وأظهر لك من عظيم المكان ورفعة المنزلة وشرف المتبوء له عليه الصلاة والسلام عند ربه فلو وقف بك الحديث هنا من الذي سينطبع في فؤادك عبد الله وأي معنى سيستقر في عقلك رعاك الله وأن الله يقول لك هذا رجل اصطفيته من بين البشر ونبي أعليت مكانه بين الأنبياء ورسول جعلت له خاتم الرسالة جعلت له ختم الرسالات وجعلته مقدما ومبوا مكانة ما بلغها قبله أحد لا من الأنبياء ولا الملائكة الكرام عليهم السلام هذا معنى يأتي في كتاب الله في أكثر من موضع جاء في سورة الضحى والخطاب له عليه الصلاة والسلام تأمل معي سورة الضحى التي انتهينا منها وفرغنا منها للتو ليس فيها آية فيها خطاب لي ولا لك السورة من مبدأها إلى منتهاها خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ربه يخاطبه ربه يوحي إليه ربه يناديه ربه يواسيه ربه يظهر له عظيم مكانته عنده ليس في الآية أمر لي ولا لك ولا خطاب لي ولا لك لكن المعنى العظيم هو الذي ينبغي أن تفقهه من السورة وأنت تقرأها وتحفظها وتسمعها بل وتقرئها أطفالك الصغار هذا المعنى الذي يأتي في القرآن في كل آية أن كل آية من كتاب الله نحن نتعبد بتلاوتها ونتقرب إلى الله بقراءتها ولنا بكل حرف منها حسنة من الحسنات مضاعفة بعشر أمثالها لكن المعنى الأكبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الالباب فما مساحة التدبر في سورة ما مساحة التذكر في سورة كالضحى ليس فيها خطاب لنا ولا أمر يتعلق بنا ولا تكليف يناط بنا إنما هو خطاب من الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما هو إلا أن تحمل الصدور هذا المعنى العظيم من التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تمتلئ القلوب تقديرا لهذا المعنى الكبير ربه في آيات متتابعات يخاطبه يلاطفه يواسيه يعده ويمنيه ويفتح له الأبواب تلك الأبواب ويقول له ولا الاخره خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم يعدد امتنانه عليه حسبك أنك إذا فرغت من السورة قراءة أو سماعا وقد فهمت وعقلت ووعيت أن تنصرف وملء قلبك هذا المعنى العظيم من التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو ذلك المعنى يتكرر بك الآن في سورة النجم وسيأتيك في خواتيم سورة التكوير وسيأتيك في سورة القلم ربنا يرسل ملكا بالوحي فينزل جبريل عليه السلام بآيات من القرآن لو كان معنى يراد به خصوصية المناجات لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان قرانا يتلى إلى يوم القيامة لما كانت آيات تثبت في المصاحف وتقرأ ويتعبد الله بها إذا كان امرا خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام أو إذا كانت قضية تتعلق بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام لكنها تتعلق بشخصه الكريم في الخطاب وتتعلق بنا نحن فيما يجب له علينا من الحق العظيم وفاء وتعظيما وحبا وتقديرا هذا المعنى إذا مقصد قرآني يا كرام وعنايتنا به هو لب الاشتغال بكلام الله وأن نفقه ماذا يريد الله لما خاطب الله نبيه بهذه الآيات وأنزل وحيه بهذه الآيات ماذا يريد من العباد وهم يسمعون تلك الآيات ويقرؤون تلك السور يريد منهم أن يفقه معنا يصل إليه وأن يحقق في قلوبهم من معاني الإيمان ما يجب أن يكون مثله لنبي اصطفاه الله ورفع قدره وأعلى مكانته وأعز شأنه وخصه بكل تلك الكرامات ذلك المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله وكم أحسن القاضي عياض رحمه الله لما جعل تلك الآيات في كتاب الله مجموعة ثم بوابها ثم رتبها ثم جعلها في فصول متعاقبة ليجعلك في سياق واحد تنتقل بين آية وأخرى ومن سورة إلى أخرى وأنت سائر في هذا المسار تدرك تماما ماذا يراد بك أن تفهم من كتاب الله وأنت تتلوه صبحا ومساء وانت تمر بك الآيات مرات ومرات يقسم الله في كتابه والنجم إذا هوى ربك يقسم فأرع سمعك وأصغب بقلبك وافتح فؤادك ربك إذا أقسم فإنما يريد إثبات قضية من العظمة بمكان وكلام ربنا كله عظيم سبحانه وتعالى لكن أن يقسم ربك وهو سبحانه والله مستغن عن القسم لا يقسم ربنا ليثبت صدقه لنا حاشا لكنها تنويه بعظمة أمر سيأتي مذكورا بعد القسم فإذا سمعت ربك يقسم فأصغي بجوارحك وافتح قلبك وفؤادك واستشعر أن قضية عظيمة ستطرق سمعك الآن فإذا سمعت والنجم فإذا قسم الله سبحانه وتعالى في كلامه بأي شيء من خلقه فإنما هو للتنويه بأمر عظيم لأتي عقب القسم والمقسم عليه إذن أمر عظيم فإذا سمعت في سورة النجم أو في الضحى سمعت قسما من الله فإن مسألة عظيمة تأتي عقب هذا القسم وفي السورة يقول الله والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى فكان المقسم عليه شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام واستمرت الآيات في إظهار عظيم مكانته وتزكيته ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى أن قال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى وقال فيه ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها سورة النجم هي وجوه من وجوه التعظيم في كتاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت وقد أقسم الله تعالى عليها هذا هو المراد الذي أراد به المصنف رحمه الله الإتيان بسوره النجم ها هنا في هذا الفصل إتباعا للحديث بما تقدم عن سورة الضحى نرجع ذلك كله في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى هذا أحد الإخوة يسأل يقول ذكرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلق قلبه بأمه ولا أبه فبماذا يفسر بكاؤه على أمه والرغبة في الاستغفار لها الذي يفسر به رعاك الله هو ما فطر الله تعالى عليه قلوب البشر من حب الوالدين ولا يمكن أن ينفي إنسان حبا لأم أو أب لكن المقصود بالتعلق هو أن يظل القلب مرتبطا بذكرى لا تزول عن الفؤاد والخاطر ويبقى معولا في جزء من الفضل والإحسان إلى أحد من البشر هذا القدر الذي قصدت به من التعلق لم يحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع والديه لأنه ما أدرك من سين حياته ولا تقدم عمره ما يشعر أن لبينات من حياته الطاهرة كانت بوضع والديه لكنها برعاية الله وإوائه كما تقدم أما الحنين والشوق والبكاء ففطرة في البشر وكلما كان القلب أعظم رقة ورحمة ورأفة وجد هذا المعنى ولا بد ولا أظن قلبا بشريا كان أرأف من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أرحم ولا أعظم في هذا المعنى والله عز وجل قد اثنى عليه به في كتابه فلما مر بقبر أمه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في أن يزور قبرها فأذن له فلما استأذنه سبحانه وتعالى في الاستغفار له ما أذن له فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام كما يحصل لكل إنسان لا يجد والديه على خير ما يحب من الهداية أو حتى من التوفيق لهذا الدين فكم يجد من الشفقة والحزن والأسى فذاك أمر فطري ليس هو المقصود في المعنى يا كرام هذه ليلة شريفة نذبت فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتنموا خيرا كبيرا وأجرا عظيما وفضلا متتابعا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القائل أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلام دائمين أبدا يا كرام هي جمعة, القلب هي جمعة القلب المنيب وواحة خضراء تنبت زاهي الأشجار صلوا على خير الأنام وسلموا في يومها يا مواكب الأخيار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظنا والمسلمين جميعا بحفظك وتكلأنا برعايتك اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تنزل نصرا مؤزرا وفتحا مبينا لإخوتنا المرابطين على الحدود والمجاهدين في الجنوب اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم واجبر كسيرهم وتولى بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر ناصيته بيدك لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ارحم موتانا أجمعين واشف مرضانا يا أرحم الراحمين وهدضان لنا يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل يا رب وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى محمد واله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين